إذا لم يأتي بشروط لا إله إلا الله سيبها <تصفيق> إذا كان يوم معناها ولا ما أعرف لكن إذا كان يعلم معناها ولا بحق الا الله ولا ما أعرف السرط قد لا يعرف السرط المهم وإن من يؤمن بالله وحده وأنه معبود بالحق وما سيوى فاطمة في بعض أو كلها يكبر شيء في لا. لا. لا يقام على الحجة يؤدي الجهة اذا دل على القران والسنه يكفر اذا جحد الرحمن والعزيز والحكيم او الحكيم او القدوس او الملك اذا كان عام يبين لهم ان جاء بها القران جاءت فيها السنه جاء الصحيحه تاويل بخلاف التاويل مثل اشاعره او غيرهم انهم يكفرون وما لا يكفرون التاويل في شبهه بخلاف المعززز او الجاهليه كفر لانهم انكروا لأ بكل الكليه وانكروا الاسماء الجميله مع اسماء اصيبها الله